وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ اللَّهِ مَا كَانَ لِبَشَرٍ يَا اللهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ مَا يَقُولُ النَّاسُ كُونُوا عِبَادَ لِـمِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ وَلَكِنْ كُونُوا رب Kõrbaniin bima kunntum ta'allimun elkitab Wabima kunntum ta'drusun Wala yamurakum an تخذ الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وَإِذْ أَخَزَ اللهَّهُ مِ سَقَ النَّبِينَ لَمَا أَتَيتُكُم مِنْ كِتَابِ وَحِكَّ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِهِ وَلَا تَنصُرُوهُ ۚ أَوْ لَا أَقْرَأْتُمْ وَأَخَذْتُم على لكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن وَمْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ اف لا غير دين الله يبغون وله اسلم من في السموات والارض طوعا وكرها وإليه يرجعون